وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك الهدى والسداد أما بعد ففي هذه الليلة ليلة الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر صفر نعقد بمن الله وفضله وكرمه الدرس الثاني من دروس السيره النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وعدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم وهذا متفق عليه بين النسابين وبين العلماء لا خلاف بينهم في ذلك وانما اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل في عدد الأجداد الذين بينهما بين مقل ومستكثر ولا تحقيق عند أحد من أهل العلم في ذلك والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام وتقدم معنا هذا وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفين وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تقسم ثلاثة أقسام القسم الأول من ولادته صلى الله عليه وسلم إلى بعثته والقسم الثاني من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى هجرته والقسم الثالث من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى وفاته والقسم الأول هو أطولها مده لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين القسم الذي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مدته أربعون عاما ومع هذا فالذي وصل إلينا مما يتعلق بسيرته في هذه المدة الطويلة يسير ولذلك لن يستغرق منا وقتا طويلا في الكلام عنه هي أحداث معينة نقلت إلينا هناك اخبار كثيرة ولكن كثير منها لا يصح وكما تعلمون وأنا أقاعد هذه القاعدة ونحن في بداية هذه الدروس نسأل الله أن يتممها بخير أن العلماء المحدثون أن العلماء المحدثين يتعاملون مع اخبار السيرة تعاملا غير التعامل مع أحاديث الأحكام والعقائد فيتسمحون قليلا فيما يتعلق بالسيرة إلا إذا ترتب على هذه القضية المذكورة في السيرة حكما شرعيا فإنهم يتثبتون هنا وربما قبلوا الخبر من حيث الحدث العام ولكن دون قبول الحكم المستنبط منه لأنه يحتاج إلى إسناد قوي ولذلك جاء عن يحيى بن سعيد القطان وجاء عن الإمام احمد وجاء عن غيرهما أنهم كانوا يقولون إذا جاء الحديث في السير والمغازي تسمحنا وإذا جاء الحديث في الحلال والحرام تشددنا أي طلبنا أعلى درجات الصحة والقبول في هذه الاحاديث ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وهذا كما في صحيح مسلم وتقدم هذا وولد في شهر ربيع الأول وهذا على قول جماهير أهل العلم وولد صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول وهذا على قول الأكثر وهو القول المشهور وثمت خلافه في المسألة تقدمت الإشارة إلي وتقدم الحديث عن استرضاعه صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد وفي شق الصدر قد جاء في صحيح البخاري من حديث آنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعب مع الغلمان فأتاه جبريل فشق صدره فأخرج قلبه فأخرج علقة سوداء منه ثم قال هذا حب الشيطان منك ثم غسل قلبه في طست من ذهب بماء زمزم ثم أعاده مكانه يقول أنس رضي الله عنه وقد كنت أنظر إلى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم وسيأتي معنا إن شاء الله حين نتحدث عن الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم تكرر شقا تكرر شق صدره أيضا قبل الإسراء بل ذكر بعض أهل العلم أنه تكرر مرتين سوى هذه المرة التي ذكرناها وهو عند حليمه السعدية في باذية بني سعد وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه ولكنها ماتت وله من العمر ست سنين فحضنه وكفله جده عبد المطلب ولكنه لم ينشف أن توفي والنبي صلى الله عليه وسلم له من العمر ثمان سنين واوصى به إلى عمه أبي طالب فكفله عمه أبو طالب وكان أبو طالب كثير العيال واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أو دعونا نقول اعتبر محمدا صلى الله عليه وسلم أحد أبنائه بل كان يفضله على أبنائه لما رأى من جميل سجاياه وحسن خلقه وسمته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما بعمه من الإعواز وكثرة العيال ولذلك كان يذهب لرأي الغنم على أجرة يسيرة قراريط ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر أرعيت الغنم قال وهل من نبي إلا وقد رعى؟, رعى الغنم وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد رعى الغنم قال وأنت يا رسول الله قال قد كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة فكان يأخذ, يأخذ هذه القراريط ليعين بها عمه لما يرى من حاجته ولما بلغ صلى الله عليه وسلم العشرين من عمره حضر حلفا عظيما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته يقول عنه لقد شهدت حلفا في بيت عبد الله بن جدعان لو ما أحب أن لي به حمرا النعم ولو دعيت إليه في الإسلام لاجبت. لا وهو حلف الفضول وحلف الفضول له قصه وهي أن رجلا من زبيد من اليمن أتى بتجارة له إلى مكة فاشتراها منه العاص أو العاصي ابن وائل وهو والد عمرو بن العاص وكان من أشراف مكة ومن كبرائها فمنع الزبيدية حقه فاستعدى عليه من يعرف من أهل مكة ولكنهم لم ينجدوه فقام عند الكعبة وفي رواية أنه قام على جبل أبي قبيس وأخذ ينادي ويستغيث بالناس ليعيدوا إليه حقه فلما سمعه الزبير بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما لهذا من مترك فبدأ يجمع الناس فاجتمعوا في بيت عبد الله بن جدعان وهو من كبار قريش من بني تيم بن مرة ومن وجهاء وأثرياء و. كبار السن واجتمعوا في بيته وكان الذين اجتمعوا في بيته بنو هاشم وبنو المطلب وبنو زهرة وبنو اسد بن عبد العزى بن قصي وبنو بنو تيم بن مرهد عبد الله بن جدعان اجتمعوا هؤلاء في بيته وتحالفوا وتعاهدوا على أن يأخذوا بحق هذا المظلوم وجعلوه حلفا بينهم أنه لا يترك مظلوم إلا ويأخذ حقه ثم ذهبوا إلى العاصب الوائل فاستنقذوا مال الزبيدي منه وأعطوه إياه وهذا الحلف الذي يدعو إلى العدل حتى في الجاهلية مما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد نبوته ومبعثه صلى الله عليه وسلم لأن العدل محمود ممدوح في كل زمان وفي كل مكان وفي كل دين وفي كل ملة ولعله يأتي إن شاء الله للكلام عن العدل مناسبات نتحدث فيها عن العدل المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد هذا الحلف وكان عمره عشرين سنة ولما بلغ الخامسة والعشرين وكان قد انتشر في اوساط أهل مكة ما له من المزايا والسمت والخلق والصدق والأمانة أرسلته خديجه وكانت خديجه من النساء العاقلات الشريفات ذوات النسب وذوات المال وكان لها تجارة فأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أمينا على هذه التجارة إلى الشام فلما عاد كان معه ميسرة وهو غلام خديجة فذكر لها من سجايا النبي صلى الله عليه وسلم مما رأى من حسن طباعه الشئ الكثير فكانت تتمنى أن يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة ما وخطبها إلى أبيها وتزوجها وله من العمر خمس وعشرون سنة وكان عمر خديجة رضي الله عنها ثمان وعشرين سنة وقيل خمس وعشرين سنة وقيل خمس وثلاثين سنة وقيل أربعون سنة والقول بأنها كان لها من العمر أربعون سنة بعيد ولذلك استبعده الحاكم أبو عبد الله الحاكم وقال هذا بعيد وليس عليه دليل صحيح ولا أعرف له اسنادا إلا من طريق الواقدي والواقدي مثلوف عند أهل الحديث وأيضا في خلاف ولذلك ابن إسحاق قال 28 سنة والمقصود أنه لم يأتي نص صحيح صريح يدل على عمر خديجة حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يغلب على الظن أنها لم تكن كبيرة لأنه قد ولد لها من النبي صلى الله عليه وسلم ذكران وأربع بنات القاسم وبه كان يكن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أبو القاسم وعبد الله والطيب والطاهر والذي رجحه ابن القيم رحمه الله أن الطيب والطاهر هما لقبان لعبد الله هو عبد الله وهو الطاهر وهو الطيب فهو واحد وقد ماتوا صغارا القاسم قيل أنه مات رضيعا وقيل أنه بل كبر حتى ركب على الدابه ثم بعد ذلك توفي وأما البنات فمعروفات وهن زينب ويقال أنها الأكبر وأم كلثوم ورقيه رقيه أكبر من أم كلثوم وفاطمة وكلهن متن قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة توفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر من الأحداث التي نريد أن نذكرها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهد بناء الكعبة والكعبة كما جاء في حديث أبي الطفيل وهو حديث صحيحه الذهبي رحمه الله كانت عبارة عن رضم حصى يقول تقتحمها العناق لأنها غير مرتفعة وليس لها سقف وأراد قريش تعظيما لهذا البيت وتعظيما لمكانته أرادوا بناء الكعبة فسمعوا بأن سفينة تحطمت بجدة فذهبوا وأخذوا أخشابها ووجدوا نجاراً نصرانياً فأتوا به إلى مكة وأعطوه أجره ليبني لهم يعني يسقف لهم الكعبة وفعلاً بنوها لكنهم كانوا يتحرجون من كيف يهدمون الباقي من حجارتها ولما أرادوا ذلك خرجت لهم حية كبيرة ضخمة ظهرها أسود وبطنها أبيض وكلما أرادوا أن يقتربوا هجمت عليهم فاجتمعوا وأخذوا يدعون ويقولون اللهم لا ترعي. يعني لا تخاف فإنما أردنا إعمار بيته اللهم إن كان في هذا خير فيسره لنا أو كما قال فجاء طائر كبير فأخذ هذه الحية وخطفها وذهب بها ثم علموا أن الله يرضى هذا وفي هذا ملحظ لطيف هؤلاء الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمون البيت وكانوا يدعون ومع ذلك هم مشركون مع ذلك هم ولذلك كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما اتى يدعو الناس إلى التوحيد والى العقيده الصحيحه وكان يذكر أن عبادة القبور والتقرب إلى الأضرحة بالنذور والذبح أن هذا شرك مخرج من المله وان من فعله ليس بمسلم وانه مشرك فقالوا هم يصلون اعترضوا عليه بانهم هم يصلون هم يتصدقون هم يحجون فكان يقول وكذلك كفار قريش بعث الله نبيه إلى قريش وهم يعظمون البيت ويحجون ويتصدقون وينذرون ويعتكفون ومع ذلك لم يخرجهم هذا عن كونهم مشركين وبهذا يعلم أن الدين والإسلام كيان متكامل لا يمكن أن يقول الإنسان أن الإنسان يقوم بتعظيم قد يكون يتصدق له بعض النصارى الآن وبعض اليهود له أوقاف وله صدقات يمكن أكثر من بعض المسلمين لكنها لا تخرجهم من كونه نصرانيا أو يهوديا وهذا تنبيه فقط ل... ل... لأن قد يستغرب البعض يعظم البيت نعم يعظمون البيت ويحجون ويدعون ولكنهم يشركون بالله عز وجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد شارك في بناء الكعدة ولما وصلوا إلى المكان الذي يريدون أن يضعوا فيه الحجر الأسود اختلفت بطون قريش في من له شرف وضع الحجر في مكانه واختصموا في هذا اختصاما شديدا وبقوا أربعة أيام حتى كادوا أن يقتتلوا بسبب ذلك ثم قالوا نحكم بيننا أول رجل يدخل علينا من هذا الباب وفي روايه من هذا الطريق فاتى الله بنبيه صلى الله عليه وسلم فلما رأوه قالوا هذا هو الصادق الأمين قد رضينا به حكما فقال أعطوني مرطا ثوبا ثم وضع الحجر في وسطه ثم أمر بكل زعيم كل بطن من بطون قريش أن يحمل طرفا من هذا الثوب حتى رفعوه إلى مكانه فأخذه بيده ووضعه في مكانه وهذا شرف للنبي صلى الله عليه وسلم وشرف للحجر أن يكون قد وضع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من قضاء الله وقدره أن قدر هذا الأمر و. بدات تتهيأ للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الارهاصات التي طبعا سياتي معنا ان شاء الله قبل الدرس الذي نتكلم فيه عن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم سافرد درسا للكلام عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن صفاته الخلقيه والخلقيه بكونه محمدا لا لكونه نبيا صلى الله عليه وسلم نتكلم عن طوله عن شعره عن لون بشرته عن اخلاقه عن تعامله عن كرمه قبل أن يكون نبيا ولعلي أفرد درسا كاملا لهذا إن شاء الله لكني أريد أن انبه هنا إلى أن هناك بعض الإرهاصات التي كانت تهيئ للنبي صلى الله عليه وسلم لتدل على نبوته من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لاعرف لا حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لا أعرفه الآن هذه فيها اشاره وقفه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة في بناء الكعبة فقال له العباس عمه لكثرة الحجارة ولأنه كان الناس ليس عندهم كثير ثياب فكان عليه إزار وليس عليه رداء، وكان يحمل الحجارة على عاتقه حتى اثرت في عاتقه فقال له عمه لو حللت ازارك وجعلته بينك وبين الحجارة فحل ازاره ووضعه بينه وبين الحجارة فانكشفت عورته فسقط مغشيا عليه هذا في البخاري فسقط مغشيا عليه فما رؤي عريان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ابدا وجاء في روايه انه نودي استر عورتك فلما جاءه عمه قال قد نهيت عن كشف عورتك فالمقصود أن هذه الأحداث التي هيئة النبي صلى الله عليه وسلم بما سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس بعد القادم من مبدأ المبعث وهي المرحلة الثانية من السيرة النبوية لكن كما ذكرت لكم أريد أن أفرد إن رغبتم في ذلك أن يكون الدرس القادم عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وعن صفاته الخلقية حتى نتصور النبي صلى الله عليه وسلم كأن نراه بما جاء من النصوص عن أصحابه رضي الله عنهم هذا ما أحببنا أن نتدارسه في هذه الليله نسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا وياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين